نظرت الى حب ابو حياتي شفت حب اللي حقق امنياتي وشع من خياليش ما اشوفك باعتقادي يا الحبك شرب دم وتملك كل فؤادي وهذا السبب يحش انا احسك سر ودادي لك طول الوقت يا الغالي دايم انشدادي يقيني وكل شعوري صرت مصدر سروري أحبك واللي أحب لازم يضاحك وما يبالي يغايق أمياتي إلك نادر حياتي أحسك نابو في قلبي وكل وكت إمتع لبالي إذن في الحب أبو حياتي شفت حب لي حقق بعين العقل شفتك مصيري يا رجائي شفت موت على حبك يا حبيب سربقاي واقول شلون اعبر عن صدق حب ولاء إذا ما رخصت لاجلك يا ابو اليمه دمعي اضحيه لوجودي ثمن حبك خلودي وإذا أقول أنت ديني لا وحقك ما أغالي سرت قبلة صلاتي وأشوفك أنت ذاتي وأنا بحبك أريداً أرتقي صرح المعالي من أرض حياتي شفت حب لي حقق أجيك بلهفة الضامي لأن كبرك فراتي وروي ضامري بشمت عطورك يا نجاتي يا من نورك فضوء قبلتي بساعة صلاتي وحسب ذاتك القدس ارتفق من زغر وجوب الكبرك السعي وريدي بدمعي الى ب اسمك يهتف انا العبد الموالي عرش ابى انا شوفك واتفح من طوفك وذوبا مثل شمعه واسرحب عالم خيالي حقق لين حياتي حقق لين حياتي حقق لي حقق امنياتك حب نفسي يا دمعتي حقي حقي يا دمعتي مثل حبه الطفل أحبب ضريحك يا إمامي على عتابك أخطب دمعتي عيوني مرامي وسلم وانا أدري رجع يا لي سلامي وشامي هو هذا من تجاوبني وشامي شهد قلبا اعرفه بحر فيض بعطفه تحاميني بشعورك عن يميني وعن شمالي على الحسن وردك عطفتي لجمعك وانا الخادم ndadrakit anna laha nii يقول الهيميل اشك انا حبك جنوني اصد الضل وانزف على مصابك شجوني قبل ما قد جسمك حسن هم قبل ما صوبو جتك وسط كنتي ريماني رسول الله اشمك على صدراي ضمك يقلك انت مني وانا منك يا مثالي يحز السيف نحراك تدوس الخيل صدرك قبل رأيك رديت رأيك تشوفه في رمحاني يدر في الحق حياتي حق كل قطرة من دمك جرت بالغاظرية وحق شغط رضيعك سيدي بالعزجية علم صابك لبيتشي الناس كل صبح ومسية وصيح شلون زيها لك ياوسف راحة سبية نظر عاني لسيلة علم صاب العقيلة على الهسه المشد مسبي حرمه ما ابغى غيرها كل اهلها على الشاطئ الكفلها تصيح بصوت يا عباس لا تدري شير سيد سعيد الصافي